بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكروا رحمه ربك عبده زكريا لداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعى الواس شيبا ولم, ولم أكن بدعائك رب شقيا واني خدمت الموالي يمنا و اي وكانت وكانت مؤتيا عاقرا فهب لي بالدنك ودي يرثني فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا جاء كبغلام اسمه يحيى ما لم نجعل, لم نجعل له من قبل سميا قال رب ان يكون لي غنم تَمَآتِي عَاقِبَ لَمْ وَقَدْ وَقَد بَنَيْتُ مِنَ الْكِبْرِ عُتِيَا قَالُوا كَذَّبْنَا بِقَوْلِ رَبِّكَ وَعَلَّجَ فَجِّنُوا وَقَدْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ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 اوحى اليهم ان صدقوا بقنقا وعشيا يا يا يا الكتاب بقوه واتينا الحكم صبيا وحنانا لدنا وزكاه وكان تقيا وضمعا بوالديه ولم يكن شبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من آلها مكانا شرقيا فاتخذت أخَذَتْ مِنْ دُونِهِ الْحِجَابًا فَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا أَوَلَمْ تُنْبَأْ بِالرَّحْمَنِ مِنْ قَبْلُ تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسي بشر ولم أك وَلَكَ ذَلِكِ قَالَ, قال رَبُّكِهُ عَلَ يَهٍَّ وَلِنَ جَلَهُ آَ يَتَلِّم سِ وَرَحْمَةً مِن وَكَانَ أَنََّ قَبُ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جبن نخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا انا دام من تحتها الا تحزدي قد قد جنى ربك تحتك سريه واخذي اليك بجذا اخلتي تسا قط عنك مطبا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عِنَا فَإِنَّا تَرْعِينَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا اشرب إلي او علم كيف نكلب من كان في المهدي صبيا قائل اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني واجعلني نبياً واجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة مَا ما دمت حياً وبراً وبراً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 أَكَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا يَقَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ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 خويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون لكن الظالمون اليوم في ظلال وَأَنذِرْغُمْ يَومَ الحصاتِ إِقُض الأمُوه وَهُم فيِي رَفْلَِ وَهُم لا يُؤْمِن إِ نَحْنُ لَ رسُ الأووَ وَمَنَا لَهَا وَإِلَن وَكَانَ قَوْمُ نُوحٍ كَذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم اتقفت تبعني اهديك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن يعصيا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَمْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تَدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فَلَمَّ عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيئًا ووهبنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا. وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخراه هارون نبيئا وَْكُ في الكِتَان بِإسممَ علَ إِهُ كَانَ صَادِقَ الواد وَوكانَ مصُولًا النَّ بِ أَ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكامات وكان عند ربه مرضيا وَالَّذِينَ كُنْتَ لَكَيْتَ بِإِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إِذَا تُتْنَيَا عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُوا أَضَارُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن صَنَعَ فَعْلًا قَوْنًا غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا, ولا يُظْلَمُونَ شَيْئًا عبد التي وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوى إلا أن سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكِ لَهُ بَيْنَ أَيْدِينا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكِ وَمَا كِيَنَ رَبُّكَ نَسِيَّا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَيْدَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا أَوَ رَبِّكَ لَنَحْنُ صُرَنَا نَرْهُمُ وَالشَّيَاطِينُ طِينَتُكُمْ مَّا نُخْبِرُ نَكُمْ قَوْلَ ثم لننزعن من كل شيرة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ مقاما وَأَحْسَنُ نَدِيَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَتَاةً وَلِيًّا قُلْ مَنْ كِيَنْ فِي الظَّلِيَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأو ما يوعدون إما العذاب وإما السرعة فسيعلمون سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْهُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عَنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا فَارَأَى الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمْ عند عَهْدًا رَحْمَانٌ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ وَمَا مِنَ <مدون> إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ ۚ إِلَٰهَتَكُم يَنكُونُ لَهُمْ عَنزًا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَذَاءً وَلِئَن كُنَّا جَعَلْنَاهُمْ إِنَّمَا نُعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفِيَعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدّعَايَكَادُ السَّمَاءُ يَتَفَطَّرُ مِنْهُ وَتَكَادُ الْأَرْضُ تَمَيَّعُ مِنْهُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا أَوْ دَعَوْا وَلَدًا وَنَعْبُدُ إِلَٰهَ رَبِّنَا الَّذِي خَلَقَ وَرَحْمَنٌ إِنْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۚ إِن كُلًّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آت فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم الخيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا